موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَنَاعُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ رَاذِلُونَ بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن بل لظنكم قَالَ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنَّ جِرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَالِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَنُونَ أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني ذل من الظالمين قالوا.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 إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريد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 النور. قل نحمل فيها من كل زوجين ثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول إلا ما سبق عليه القول ومن آمن وما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 قال ساوي لا جبل يعصمني من المال قال لا عاصم اليوم من أمر الله قال لا عاصم اليوم لا عاصم اليوم من أمر الله قال س بل يعصمني من الماء وقيل يا رب لعيماك ويا سماء وقلعي عي وغيض الماء وقضي الأمر والسوط على الجودي وقيل بعدا لل لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير